ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا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 لا يتكلمون إ ل ا من أ ذ ن له الرحمن وقال صوابا ذلك ا ل ي و م الحق فمن شاء اتخذ إ ل ى ربه مابا إ ن ا انذرناكم عذابا قريبا